ir mazat algemad, alatti, lâm yuxlac mithlha fil bilad, wthmud al-lazin jab al-sahra bil wad, اكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان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 بك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم